ففيه أسرار بديعة ولطائف عظيمة فمن هذه الأسرار التي ينبغي أن تتأمل أن الله عز وجل قال من يرد الله أن يهديه ولم يقل الله عز وجل هدايته إنما جاء بالمصدر المؤول قال أهل العلم هذا لتعظيم الهداية لبيان عظم الهداية بأن الهداية عظيمة ولأنها مما يحدث ويتجدد لأن هذه الهداية تحدث وتتجدد من وقت إلى آخر ومن شخص لآخر فذكرها الله عز وجل بصيغة المصدر المؤول ومن أسرار هذا المثل أن الله عز وجل جعل الشرح للصدر وليس للقلب جعل الشرح للصدر قال يشرح صدره ولم يقل الله عز وجل يشرح قلبه لماذا جعل الله عز وجل الشرح للصدر دون القلب السبب في ذلك أن الصدر كلمته عامة هو ساحة القلب وبيته فإذا ذكر الصدر شمل القلب وغيره شمل القلب وغيره إذن في ذكر الصدر دليل على العموم يدخل فيه القلب ويدخل فيه جميع القوى السبب الثاني أن وصل إلى الصدر وصل إلى القلب فهو بمنزلة الدهليز له يدخل فيه كل ما ورد عليه وتأمل قول الله عز وجل الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس قال أهل العلم لأن الواردات أول ما تجتمع تجتمع على الصدر الواردات التي ترد على القلب أول ما تجتمع تجتمع على الصدر ثم تنفذ إلى القلب ثم تنفذ إلى القلب فهو بمنزلة الدهليز له كما سلفنا ومن القلب تخرج الأوامر وكذلك الإرادات إلى الصدر ثم تتفرق في بقية الأعضاء والجوارح فهنا اتصال عجيب بين الصدر والقلب ومن أسرار هذا المثل أن الله عز وجل ذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان في قوله يشرح صدره للإسلام ولم يقول الله عز وجل للإيمان يقول بعض أهل العلم هذا لأن لفظ الإسلام يعم جميع مراتبه فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان يشمل جميع مراتبه فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان والمعنى في ذلك أن الله عز وجل يشرح الصدر فمنهم من يرتقي إلى الإيمان ومنهم من يرتقي إلى الإحسان كما هو معلوم أن مراتب الدين ثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ومن أسرار هذا المثل أن الله عز وجل وصف صدر الكافر بأنه ضيق ولم يقل ضائق وصف بأنه ضيق لماذا وصف بهذا ولم يصف بأنه ولم يصف بأنه ضائق على وزن الفاعل أو اسم الفاعل قال أهل العلم لأن ضيق صفة مشبهة تدل على الثبوت واللزوم بمعنى أن هذا الضيق ملازم له ثابت معه إذا أراد الله عز وجل أن يضله يصير ذلك الضيق ملازما له بخلاف كلمة ضائق فإن هذه الكلمة هي اسم فاعل اسم فاعل وهذا الاسم يدل على الحدوث والتجدد يدل على الحدوث والتجدد بمعنى أنه يحدث مرة ثم ينتهي ويأتي مرة أخرى بخلاف كلمة ضيق فإنه ملازم للقلب متشبث به من جميع جوانبه وهذا يدل على بلاغة القرآن الكريم ومن أسرار هذا المثل أن الله عز وجل مثل صدر الكافر الذي قد صار ضيقا حرجا بمن يصعد في السماء بمن يصعد في السماء ولم يقل الله عز وجل كالذي يخر من السماء قال أهل العلم لأن حالة الضيق والمشقة تظهر عند الذي يتكلف الصعود بخلاف الذي يسقط فإنه لا يجد تكلفا وإنما يهوي مباشرة إلى الأرض بدون وجود التكلف وبدون وجود المشقة فلوجود المشقة في قلب الكافر وتكلفه ظهر أو مثله الله عز وجل بمن يصعد في السماء بمن يصعد في السماء وفيه الإشارة أيضا إلى أنه يريد أن يعلو بكفره يريد أن يعلو بكفره لكنه لا يجد علوا إلا تكلفا كمنزلة علو فرعون مثلا فإنه طلب العلو في الأرض فسقط طلب العلو حتى ادعى أنه الرب الأعلى وادعى أنه الإله الذي يستحق أن يعبد ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري انظروا إلى حاله بعد علوه كيف سفل وكيف انحط وسقط بسبب أن العلو لم يفده شيئا فالكافر دائما يحب أن يستعلي الكافر يحب أن يستعلي علوا فاسدا والله عز وجل قد حرم المتكبرين المستعلين في الدنيا حرمهم الجنة حرمهم من الجنة قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فالذين يريدون علوا في الأرض وفسادا هؤلاء ليست لهم الدرجات العلا في الجنة ليست لهم ومن أسرار هذا المثل أن الله عز وجل قال يصعد فيه ولم يقل إلى لأن التصعد فيه التكلف بخلاف الصعود إلى الشيء قد لا يكون فيه تكلف إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أما بالنسبة للتصعد في السماء فإن هذا يتطلب مشقة ويظهر فيه تكلف واضح هذه بعض أسرار هذا المثل بعض أسرار هذا المثل وهناك فوائد مستنبطة منه نذكر فائدة واحدة نختم بها الفائدة الأولى أن كل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به إلا القلب اللين قلب المؤمن فكلما صب عليه الإيمان وصب عليه العلم اتسع وانفسح وهذا يدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل قلب المؤمن يتسع للعلم ولا يضيق منه ويتسع للإيمان ولا يضيق منه بخلاف غير ذلك القلب من سائر القلوب فإنها إذا امتلأت بشيء ضاقت منه وتأملوا الذين يأخذون العلم غير الشرعي كيف تضيق صدورهم مع كثرة مزاولة ذلك الشيء تضيق صدورهم بخلاف من يأخذ علم القرآن والسنة فإن صدره لا يضيق به بل يتسع لا يضيق به بل يتسع فلو سألتكم ما هو أوسع بيت في الدنيا قلب المؤمن أوسع بيت جنة خضراء وروض عظيم يقول بعض السلف في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ما هي هذه الجنة جنة الإيمان والعلم التي تسكن في قلب المؤمن وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي لا تفارقني كذا يقول فقلوبهم اتسعت اهل الايمان والمعرفة والعلم اتسعت قلوبهم حتى صارت اوسع البيوت في الدنيا كلما ورد عليه شيء من القرآن اخذه لكن تعال الى قلب الكافر او قلب المنافق او قلب الفاسق تعال فانظر إلى قلبه إذا ورد عليه العلم يضيق إذا أقبل على الصلاة ضاق قلبه لا يحتمل شيء لا يقبل شيئا صدره ضيق بخلاف المؤمن إذا جاء وقت الصلاة فرح بالصلاة جاء وقت العلم فرح بالعلم جاء وقت قراءة القرآن فرح بذلك وهكذا فصدره متسع لجميع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يضيق بأي حال فاحرص على أن تأخذ هذا القلب القلب اللين قلب المؤمن المليء بالمعرفة بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا القدر والى هنا وبارك الله فيكم